فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم